119. ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون 110. وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله